إِلَ فِيعَوْونَ وَمَلَائِهِ فَسْتَكْبَرُ وَكَانوا قَوْمًا عَين فَقالوا أَنُؤ مِنُ لِبَ شَرَيْين مِسلِْنَا وَقَمُهُ مَالَنَ عَابِدونُون فَكَذَّبُهُ مَا مِنَ المُهَّكين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 فَابْتَغُوا وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَمَرَ رَبُّكُمْ فَاتَّقُون فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّ مَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ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 إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آيَاتٌ تُتلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنقَصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُرُونَ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ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 مُرْ ذِلَّلَ لَجُّ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ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 فَأَنَّى تُسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ إذَاَّ ذَهَبَ كُلّ إلَهِ بِمَا خَلَقَ وَل عَلَ بَعضُهُم عَلَ بَعْب سُببحانَ اللهَّهِ عََّا يَصِفون عَالِمِ الغَيْبِ وَشَّهادَةِ فَتَعَلَ عََّا قُرَّبِ إِنَّمَا تَرَيْنِي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إِذْ سَعِبَ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ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 لَ تَكُْ آياتَاتِ تُتْلَ عَلَكُم فَكُلُْ بِهاتُ كَذذِبُون قالَاوا رَبَّنَا غَلََت عَلَنَا شِقُوةُ نَا وَكُ قَوْمَ ربنا أخرجنا منها فإن عذنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنهُ كَانَ فَريقُم مِن عباد يقُلونَ رَبَّنَ آممَ فَغفِر لناَا وَررحَمنَا وَأَ تَخَير الرَّاحِمِين فَتخَذْتُمُهُم سِخرًا حتىَ أَ سَوكُمْ ذِكْرِي وَكُُم مِنهُم تَبحَكُون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 وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون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 وَْيَشْهَذ عَذاابَهُ مَا فَائِفَةُم مِنَمُؤمنِنين الزَّان لَا يَنكِحُ إِللاا ذَانَةً أَوْ مُشرِكَ وَالزَّانِيَةُ لا يَنكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشرِك وَحُرذِمَ ذَلِكَ على المُؤمنِنين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 اذْتَلَقُونَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ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 يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ يَوْمَئِذٍ يُوَفّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ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 او ابنائهم او ابناء عولتهم او اخوانهم او بني اخوانهم او بني اخواتهم او بني اخواتهم ما ملكت